منذहिले الموقع الرسمي لفضيله الدكتور محمود شعبان www.mshaban.com انا العبد الضعاح فسبحان من اذل عز بعد طول عيز وسبحان من نزع البركه من مبارك وسبحان من ازال السرور عن سرور وسبحان من حول جمال جمال الى قبح وجعل استعلاء علاء وضاعه في السجد سبحان من جعل الشريك وضيعا بقدرته انه الله الههم مع الله الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين الهي خلقت الانسان عبدا غيرك ورزقته فشكر غيرك فلما امتهو لم يطلب المغفره من غيرك الهي ما عرف قدرك من عصاك الهي عجب الى الاقدام كيف سعت لغير رضاك والى النفوس كيف خضعت لسواك إلهي عجبا لقلب أنت شققته ولسان أنت امتقته عجبا كيف أقر بالوحدانية لسواك إلهي يا مفرج كربتي بك استجير فلا يجير سواك ويا مؤنسي في وحدتي عجبا الى الخلائق كيف استأنست بسواك إلهي عجبا الى الاقلام كيف كتبت ما يغضبك في علاك وإلى الالسن كيف نطقت بما يسخطك في علاك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 وصفيوه من خلقه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وبعد لقاؤنا اليوم معكم بامر الله عز وجل بعنوان اليقين بالله يهزم ضعف الاسباب اليقين بالله يدفع اليأس لن يحمل عليه ضعف الاسباب اليقين بالله يخرجك من كل ازماتك ويعلي من امر غدك بيقين في قدره ربك كل امورك الى الله تكتب لك النجاة ويوم تتوكل على خلق الله وكلت الى نفسك باسبابك الارضيه الضعيفه اليقين بالله معنا الغائب نذكره باللسان لا نستخرج منه من هجى حياه هل عندك يقين في الله الاجابه نعم السؤال ما الدليل يقيننا في الله لا يعدو ان يكون كلمات تتابعت الازمات تراكمت الظلمات ارى الناس الصوره حالكه ارى الناس الصوره حالكه يئس من يئس وارتد من ارتد وفشل من فشل لجهلنا بسنن الله الكونية فليس نصرة الباطل وانتفاض اتباعه على حق ضعيف اتباعه ليس كل ذلك دليل بطلان الحق اي وربي فقد هزم المسلمون يوما ما لمخالفه وحيده لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم في معركه احد كان المسلمون ألفا أمام ثلاثة آلاف انخزل عبد الله بن أبي بن سلون بسلس الجيش فأصبحوا سبعمائة أمام ثلاثة آلاف بدأت المعركة انتصروا هزم المشركون قتل حملة اللواء عن بكرة ابيهم بدا المشركون يفرون وبتا المسلمون يتبعونهم ويغنمون منهم وحدثت مخالفه وحيده 40 راميا من اصل 50 راميا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال لهم ان رايتمونا نغلا فلا تشركون ان رايتمونا نهزما فلا تنصرونا لو تخطفتنا الطير لا تبرحوا مكانك حتى اذن لكم تحذير صريح منع بالحركه بوضوح قال 40 راميا انتهت المعركه وبدا المشركون في الفرار فنزلوا فذكرهم القائد بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا هل ساعة المعركه انما الان انتهت المعركه ونزل وخالفوا امر رسول الله ليس بقصد المخالفه وانما بتاول مش قاصدين يخلفوا النبي صلى الله عليه وسلم تاولوا النهي على انه ساعه المعركه بس بس النهي كان صريح وواضح ان رايتمونا نغنم فلا تشركون ان رايتمونا نهزم فلا تنصرونا تاولوا ان المعركه انتهت فنزل فحدث ما حدث وخالد بن الوليد يفتر نظر الى الجبل فوجده خاويا وكان قد اراد تطويق جيشي مرارا ثلاثه فرده الرومان يعني كان للرومان اياد بيضاء النصر الذي بدت بواشره وبوادره ثلاث مرات المشركون يريدون تطويق المسلمين من خلال جبل الرماة فيردهم الرماة ثلاث مرات في هذه المره كانوا 10 اثناهم نزل الى ظهر الجيش ورسول الله عن يمينه في حضن جبل احد يراهم ولا يرونه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ان يسكت فيسلم او يتكلم لينجي الامه باعلامها بالخطر المحدق بها فيعلم مكانه وؤذى تختار ان يتكلم لا ان يسكت فيسلم صلى الله عليه وسلم علم بمكانه اتى خالد وابن قميئه وعكرمه ابن ابي جهل والمئه على رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون قتله لان قتله يعني نهايه الاسلام انذاك لان نزول القران لم يكتمل بعد وتعاليم الاسلام لم تكتمل بعد وكان رسول الله انذاك محور الاسلام وعموده الاول ولا يزال صلى الله عليه وسلم الا انه لقي الله وترك المنهج كاملا بنزول قول الله اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا واودي يا رسول الله فشق راسه وكسرت رباعيته ودخلت حلقته المغفر في وجنتي وضرب على عاتقه ضربه شكا منها شهر وسال الدم من انحاء متفرقه من جسده اودي يا رسول الله اuzieه الامه ضاع النص لم يشفع لهم وجود رسول الله بينهم لتعلم الدنيا باثرها ان الله لا يجامل في سننه الكونيه كل ذلك بمخالفه وحيده لرسول الله فيا من اقترب منك الياس يا من عدت الى الوراء يا من شككت في المنهج يا كل هؤلاء عودوا الى مخالفاتكم عودوا الى سوئاتكم عودوا الى معاصيكم فمنها وبها اتينا واتيتم فالامه الاسلاميه عبر تاريخها لا تؤتى من قبل قوه عدوها ولا من ضعف عتادها انما تؤتى من قبل نفسها لما تترك من هجر بها يكلها لنفسها كذا امه الاسلام عبر تاريخها من انتصرت في معركه بكثره عدد ولا قوه عتاد لا تنصر بالله وتهزم يوم تترك منهج الله ان كانت مخالفه وحيده ضيعت النصر وآذت الامه ورسول الله موجود وعلى راس من اودي رسول الله اتتعجب انت من ايذاء وابتلاء انا وانت سببه واسمع لربك وهو يقول وما اصابكم من مصيبته فبيمه كسبت ايديكم فقط ويعفو عن كثير اي ان ما نحياه نستحقه ونستحق اضعافه تركنا المنهج او ترك بعضنا المنهج مننا من, من تعلق قلوبهم بالدنيا لا تتالم لما اقول وافتش في نفسك ولا تكذب على نفسك فقد قال الله لفصيل من اعظم جيل في الارض منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره قيدت لمن بصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتش في نفسي عد الى سوئاتك واعلم ان كل طاعه تركتها وكل معصيه قارفتها تسببت فيما نحن فيه وعلى راسنا قياده لها اخطاء واضح لا نكذب ولا نتجمل ولا نلقي التهم جزافه قلناها ونقولها كل حاكم مسلم لا يطبق شرع الله لا يزال عاصيا لله فان كانت له معاذير ومعوقات ومعاذير فبينه وبين علي القديم قلنا نقول ما ارينا الناس اسلاما على الارض ما طبقنا شرع الله قلنا نقول امتلأت قلوبنا بالناس راعينا الناس على حساب رب الناس راينا ذلك في كثير كنا او كان المسؤول وكان القائد او كان الفصيل القائد يراعي الناس ويخشى الناس ورد فعل الناس وحب الناس ومواجهه الناس على حساب شرع رب الناس والمواجهه حتميه واتيه بل واديه وكنا نكذب على انفسنا مع كل ذلك اقول وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير وهذا من فضل اولما اصابتكم مصيبه قد اصبت مثليها قلتم ان هذا من الولي كله هو من عندي انفسكم ومع كل هذا اليقين في الله يبعد عنك الياس الذي يحيط بك من كل جانب انا عندي يقين في الله مع ان الصوره حالكه السواد عندي يقين ان الله قادر ان يحق الحق ويبطل الباطل عندي يقين ان الله قادر ان ياخذ الظالمين وان ينتقم منهم الله قادر شريطة أن لا يعلق قلبك إلا به فالعيب فيك أن وفي أن يقين في ربي يقول إذا بلغ الظلم مدى ولم يكن للمظلوم سوى الله وكادت الحرب على دين الله ساعتها يتدخل الاله احفظ هذا عني جيدا وطبقه في قلبك نفسك اذا بلغ الظلم مدا وقد بلغ ولم يكن للمظلوم سوى الله وكانت الحرب على دين الله ساعتها يتدخل الاله كيف بقدرته ما اسبابنا ما تتوقف الاسباب لغه الارض ستوقف ولغه السماء تتكلم وساعتها حساباتك الارضيه والعقليه لا قيمه لها لست مطالبا سوى بتعلق القلب بالله ثم بالاخذ بالاسباب قدر الطاقه لا ثالث لهما لا ثالث لهما لتتكلم لغه السماء ولتتوقف لغه الارض واهل حتى لا يكون كلامي نظري ساعطيك مثالين ليقين بالله هزم الياس في اشد واجمع لحظات الياس رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحلك مما تحياه الآن في العام العاشري من البعض في مكة الكفرية آن ذاك ماتت خديجة ففقد الناصر البشرية البشرية الداخلية مات ابو طالب ففقد الناصر البشري الخارجي اغلقت ابواب الدعوه في وجهه منع من دعوه الناس فكر في الخروج من مكه بلغ ذلك ابا لهب انتبه لما اقول الناس يقولون محمد لا يخرج محمد من نوع محمد مقهور تتحرك الحمية الجاهلية في قلب أبي لها يقول أبو لها ليخرج ابن أخي لما يريد ومن اقترب منهم يسوع دققت عنقه بسيفي او سمعت عن هذا قبل سمعت عن ابي لهب اول من قال لا تصدقوه انه كذاب يحمي رسول الله ليبلغ دين الله حدث وكان الكفر بقدر الله اله حمايه للايمان والدعوه لا تتعجب انها قدره من قدره الله ابو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان اولا من حارب الدعوه ورجلها ابن أخيه صلى الله عليه وسلم تبن لك لهذا جمعتنا لا تصدقه إنه كذاب صاحب هذه الأسبقية في حرب الحق وتنسف وشن الهجوم الإعلامي عليه يقول ليخرج ابن أخي لما يريد أي من دعواته وما نقترب منه بسوء تقطعت علاقاته بسيفي انها معلومه على نقيض العقول لكن ارادها رب كبير وخرج النبي لدعوته اياما ينتفع بحمايه كافر انظر لقدره الله حينما يستخرج حمايه رجل الاسلام من رجل الكفر قدره عجب عاجب عجب عجاب انها قدره العلي الوهاب يخرج النبي اياما يدعو الى الله ينتفع بحميه وعصبيه قبليه وتعلم كانت لهم قيم استثمرها رسول الله في حينها قالوا الجاهليه قالوا الكفر قالوا الشرك كان عندهم قيم بعضها غير موجود بين المسلمين الان قلت لك قبل الشيخ الذي كتب جاهليه القرن ال20 كنت معيدا في الجامعه من قرابه 20 عاما قلت له يا شيخنا ظلمت الجاهلين راجل بيقول احنا رجعنا للجاهلين احنا في القرن ال20 عايشين الجاهليه بتاعه مين؟ بتاعه ابو جاهل قلنا لو مولانا اخطات ظلمت الجاهليين فمن القيادي ما كان يقود تعاملاتهم فيما بينهم من هذه القيم ما ليس له وجود بيننا الان كمسلمين الجاهلين عندهم قيم اه عندهم اخلاق اه من الاخلاق دي ما ليس موجودا بيننا كمسلمين الان اه ولا تنظر بامتعاض ساعطيك مثالا سريعا انت الواحد تشوفوا دلوقتي وبكره وبعده وشفتوا قبل كده لما اخذت مكه قرارا حاسما بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ناتي ب40 شابا قويا فتيا من 40 قبيله يضربونه ضربه رجل واحد فيتفرق دمه في القاع. ماشي. قرار حاسم بالقتل. مين المنفذ؟ 40 شاب. من القائد؟ ابو جهل. زمن المعركه على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف الشباب على باب رسول الله ينتظرون خروجه وقفوا من الليل ينتظرون خروجه لصلاه الصبح فالشباب اتوا لي ابي جهل لبجينا يا ابي الحكم احنا جايين ليه جايين نطايط احنا جايبين نواهته احنا جايبين الضيف نستنى ليه نخش نكسر الباب وننوه نقعد ساعتين وثلاثه ليه لغه مقبوله كفر وايمان الحاله عداوه المعنى الرغبه في القتل تتوقع ايه من كافر جاي يقتل مسلم خلاص خد نيه بالقتل بعيدا عن العداوه العداوه وصلت لحد الرغبه فين في القتل جاي يقتل هيعمل ايه هيخبط لا ده واقفين على الباب فبيقولوا له نقف على الباب ليه ما نخش نكسر الباب ونموته فقال ابو جهل لا لا ولاتي والعزه لا تتحدث العرب ان عبد الحكم ووعد بناتي محمد بليله ابو قاسم ابو قاسم فرعون هذه اليوم انه اغناء لوجودنا بين المسلمين الان يقتلون الرجال جيل يقتلون راكعين من مسلمين كما نقول ابو جهل فرعون وهذه الأمة يقول لا تتحدث العرب أن أبا الحكم روّع بنات محمد بليل أفزع بناته ليه أخوفهم ليه أنا جاي أقتله هوا زنب بناته إيه بناته رجال أمن الدولة مسلمون كما تقول بطاقاتهم أن يراعون هذا المعنى مع الموحدين لا وربي لا وربي لا يراعون هذا أبدا تكسر الأبواب وتنتهك الأعراض والحرمات والكل مسلم كما تقول بطاقات هل كله مرسل عائلتان في عراف في خلاف هل تراعي العائلة المعتدية نساء أو بنات العائلة الأخرى والكل مصر خناء بن عيلتين في منطقة شعبية الملوتوف يشتغل وضرب النر والسنج والمطاول ودول بيهجوموا على بيت دول في مراعاة الكلام لك تحري والكل وكلاهما مسلم باحلى اقل من ابو جهل ابو جهل عنده قيمه لو وجود لها عندنا الان نعم في قيم منها ما اقره الاسلام منها ما هزبه الاسلام منها ما رفضه الاسلام اسمع ابو لهب اذا ذكر ذكرت العداوه لرسول الله صلى الرسول يحمي رسول الله ايامه وينتفع النبي بحمايته ويدعو لدين ربه ثم ياتي الشيطان في ثوب ابي جهل يقول يا ابا لهب اواصل للرحم ام متابع يعني انت اسلمت البقاء لله فيك زي حمزه ولا انت بتحميه عشان ابن اخوك فقط كفرت يعني من وجهه نظر وصبت ولا القضيه حاميه بس عشان ابن اخوك قال بل هو اصل للرحم اطمئن خلاص الراجل ما اسلمش رجل لسه على الشرك وما لإيه اللي خلها يحمي ابن أخوه حميه فقال له وصلت وبررت لكن سال ابن أخيك أين أبوك عش انت بتحميه وقف وراء عش انت بتدفع عنهم ايه تقول أنا رافض فضي الاعتصام بالقورة ايه اساله سال ابن اخي اين ابوك قل له ابوك فين في الجنه ولا في النار فرح لابو لهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يساله يا ابن اخي اين ابي ابويا فين ايه رايك النبي يقول له ايه في لحظة تستضعان وحرب دعوة واغلق ابواب الدعوة وتفتح طاقة صغيرة بموقف ابيله يستثمر الشمعة دي ولا يطفيها يقول له ايه الفلسفة تشتغل والعمم اللي على رمم تقول لك يقول له ابوك في الجنة ويكسبوا وفق المرحله وفق المقالات ايوه هو ادانا في ده غير الكلام ده انعدام الثابت لا لا, لا. بره راح سيبكم العصبيه دي يقول لابوك في الجنه ويستسم الحمايته وبكره ربنا يهديه ويسلم ولما يسلم يبقى يفهمه مش عاوزين غباء واستثمر المتاح لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابوك في النار فقال ابو لهم ما زلت عدوا لك الى الابد تحول من الحمايه الى العداوه بسبب ان النبي قال له ايه ابوك في النار قبل يا رسول الله ليه النبي عمل كده هو النبي مش فاهم الخيبه اللي انت بتقولها دي شويه الكلام اللي ما يسويش الحبر اللي اتكتب بيه ده النبي مش فاهمه النبي مش مدرك ان التوقيت توقيت استضعاف وتوقيت حرب دعوه ودي طاقه صغيره اتفتحت ما نغلقهاش فاهم كل حاجه بس اصل حضرتك اللي مش فاهم أن السوابت لا تنازل فيها تا مش فاهم حضرتك أن النبي لو قال له أبوك في الجنة استأصال الإسلام من جزوره ليه؟ صلي على حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم لو النبي قال له أبوك في الجنة يبقى عبد المطالب كان صح ولا غلط داخل الجنه يبقى كان ايه كان صح ومين اللي على منهجه المشركين كلهم صح يبقى كلهم صح وكلهم فين في الجنه مين اللي مخالفهم النبي يبقى النبي فين في النار لو قال له ابوك في الجنه يبقى ابوك كان صح ابوك كان صح وانتوا شبهه يبقى انتوا صح واذا كان هو داخل الجنه وانتوا زيه يبقى انتوا داخلين فين طب مين اللي مخالف الحدوده دي كلها النبي يبقى مين اللي غلط النبي يبقى مين اللي داخل النار يبقى لو قال النبي وابوك في الجنه لا نسف الاسلام من جذوره ولا نقض دعوته فهمت اهو ده فقه المآلات اللي حضرتك مش فاهمه لم تعي فضيلتك ان تعلق القلوب بالبشر اقل الشدات يضعد نصرة الله فتنازلت عن السوابق وتعلقْت ببشر زائلين ونسيت رب العالمين فاكلت الى نفسك والى البشر مثلك خلاص عيش ايش قدرات بشريه مع قدرات بشريه مين اللي يكسب الباطل البطل مستعد وعنده جلد اما الحق اليوم فضعيف ابنائه عاجز ابنائه ويسال ابنائه عن عجزهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الموقف تغلق ابواب الدعوه في وجه فيترك مكه ويرحل الى الطائف ترك الدار والمال والوطن والابن والزوجه ورحل الى الطائف دعوه لدين الله ارتباطه بالدين اعلى من ارتباطه بالارض يرحل الى الطائف يدعوهم الى الله ابحث عن بابني دعواتي الجديد الرد السمره اغروا به سفهاءهم وغلمانهم يضربونه و يؤذونه سيد الانبياء يؤذى من الغلمان والسفهاء تلا افضل البشر يؤذيه احقر البشر صلى الله عليه وسلم اغرم به سفهاء وغلمانهم يضربونه و يؤذونه رفضت الدعوه اذيه في سبيل الدعوه وكان الاذى من الغلمان والسفهاء ابتلاء متراك يقول المقريزي في امتاع الاسماء اسمع الجمله دي فكان النبي صلى الله عليه وسلم عشان اللي جاي واللي فات واللي دماغك شغاله فيه ليه يا رب كده لا لا تسيء الادب مع ربك فازمتك صناعته ازمتك صناعته لا تسئ العذاب مع خالقك اسمع شوف الاذا كان ازاي كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما ازلقته الحجاره وسقط على الارض واخض لنعلاه بالدماء دم دماء تسيل من شدة الضرب الكعب اللي يقع إن عليه المليانين دم دمين النبي فلا تستعظم افتلاعك في سبيل الله فلست خيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كلما أزلقته الحجارة و اخضلنا علاهم بالدماء وسقط على الارض رحل اليه رجلا منهم يرفعانه من عضضيه فينصبانه واقفا ثم يتابعون ضربه مش وقع خلاص بقى بيرحموه لا ده بيوقفوه عشان يعرفوا ايه يدردوا عشان يبقى في مرمى الحجار رأيت قسوة بعد ذلك فإن رأيت عسكريا مغيبة يضرب مرحبا بحزايت لا تتعجب فقد حدث ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله في قمة اليقين في الله اسفع ركن لحائط لعتبه شيبه ابن ربيعه وناجا ربه واتى عبداس وحدثت القصه المشهوره واسلم عبداس وارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى رجال مكه يطلب ان يتدخل مكه في جواري تحديه ارسل الى الاول اريد ان ادخل مكه في جواره سهيل بن عمرو فابى يعني النبي بيعرض على كافر يخش مكه في جواره يعني في حمايته كافر النبي سيد ولد ادم سيد الموحدين يعرض على كافر أن يدخل في جواره فيأبى ويعرض على سان من الكفرة أن يدخل مكة في جواره فيأبى رسول الله جده قائد مكة أخرج منها يريد العودة إليها يعرض على كافرين الدخون في جوارهما فيأبى يا هنا يقول له رفيقه في الرحله زيد بن حارث رضي الله عنه يا رسول الله كيف تعود الى مكه وقد اخرجوك منها المشب بلغه الارض حالك السواد والظلام اسود قاتم مظلم لاقصى درجات الظلمه بيقول له هترجع ازاي؟ قطت اخرتكم مين؟ طب رحت الطايل اغرى بك سفهاهم وغلمانهم رفضوا دعوته طب ارسلت لكافرين واحدا تلو الاخر لتدخل في جوارهم فابيا الصوره ايه؟ غامقه صح زي اللي انت فيها ولا اغمق اغمق وبكتير اخراج كفر وبعدين تعرض على كافر تخش في حمايته لا والكافر يرفض الصوره ده اللي بصح ده عندك انت أما رسول الله فيرى النور يشق غياه بالظلام ويرى الملحة تتولد من رحم المحنة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعجل يا زيت لا تعجلش المشهد مخلص والمعركة لما تنتهي بعد ولربك كلام الآخر لا تعجل يا زيد إيه إن الله إن الله اليقين في مين في اللان مش في أمريكا ولا في مجلس الأمن ولا في أوروبا ولا في الدنمارك والنرويك اللي تعلقت قلوب الموحدين بهم وهم من تبعوا رسول الله عجيب عجيب ابو رهيب دوم تتعلق باموات قلوب وباعداء دين ان ينصروا دينا عجيب انت تتعلق بالدنمارك تنصر اسلاما النرويج تنصر اسلاما أمريكا تعصر إسلاما محال هذا كلام أناس بلا عقل كلام أناس بلا عقل وبلا فهم لدين الله وبلا إقدار لله حق قدره اسمه لا تعجل يا زيت إن الله أمريكا جاعل لما ترى فرجا ومخرجا ان من ان الله ان الله آهل. هذا الذي يجب ان تتعلق القلوب به لا غير يعني بالبلد ربنا هيفرجه طيب تمشي كان أي واحد قاعد مع زوجته في أزمة تقول له يا أخو يا ما تهلاش ربنا يفرجها تبات مش عارف إيه تبات نار تصبح يا رب أهي ست بتقول يا رب تمشي دي ممكن واحد عنده دين يقولها لكن اللي جاي لا يخرج إلا من مشكات النبوة لا تعجل يا زيت إن الله جاعل لما ترى فرجا وما خرجا اسمع ان الله ناصر النبي ومظهر ديننا الله ده النبي بيتكلم عن نصر الاسلام وامتلاء الارض به بعد عشرات السنين يتحدث عنه الان في هذه اللحظه الحالك يتحدث عن قول الله يريدون يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله من الذي يابى ايها العابد انه الله ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون هو من الله وهو هو, هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله هي دي ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الايه من سوره ايه التوبه واختها مع اختلاف يسير في الصرف بس دي ايه التوبه ليظهره على الدين كله اللي قال منها النبي ان الله ناصر النبي هو مظهرا دينه طب سوره التوبه نزلت سنه 9 هجري والكلام ده سنه 10 من البعثه يعني بين الايه وبين الكلمه اللي قالها النبي بيقين في الله 12 سنه قعد بعديها النبي 3 سنين في مكه و9 سنين في المدينه نزلت الايه 3 و9 كام يعني النبي استشرف معنى الايه قبل ان تنزل بسنه 10 عاما يقيم في مين في الاحزاب الزوجات نعش ليزيد ان الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا إِنَّ اللَّهَ نَاصِرٌ نَبِيَّةٌ وَمُظْهِرٌ دِيْنَةٌ ذا اسمه اسم يقين في الله يدفع يأساً تسببت فيه أسباب ضعيفة أسبابنا ضعيفة قدراتنا ضئيلة يقوم كل ذلك يقيننا بالله ومثال سالم اعجب اعجب انت احوج ما تكون اليه الان نذكره بعد جلسه الاستراحه ان شاء الله الحمد لله وكفى وصلاه وسلاما على عباده الذين اصطفى ونشهد الا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وصفيوه من خلقه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وبع فبالاسلام قادم لا محال ودين الله منصور راضيه الدنيا ام ابد بك او بغيرك منصور ان استعملك ربك نصر الدين بك وكنت فائزا وان استبدلك ربك نصر دينه ايضا بغيرك وكنت خاسرا وان تولو يستبدل قوم الغيركم ثم لا يكون امثالكم في بيع الدين في التخاذل عن نصرة الدين في ترك منة جرب العالمين في اليقين في البشر وضعف اليقين في الله اه اليقين بالله يدفع ياسا يستجلبه ضعف الاسباب المتاحه اذكر لك مشهدا ثاني من حياه الرسول الله صلى الله عليه وسلم هو وقدوه وهو السواتوله منه نتعلم وبسنته ننجو ان شاء الله المشهد الكل يعرفه ويتغافل عن دروسه طوبيات المشهد ما تكلم فيه الا قله قليله في هجره رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينه امره ربه بالهجره وهاجر متكئا على امرين او هاجر بمنهج قائم على عمودين الاول التوكل على الله الثاني الاخذ بالاسباب وهما منهج نجاة الامه في كل زمان ومكان واراد ربك القرامه بينهما لتعلم الدنيا ان التوكل وحده دون اخذ بالاسباب لا يكفي وان الاخذ بالاسباب وحده دون توكل على الله لا يكفي لا بد من الاثنين معا اخذ بالاسباب فخرج في ظلمة الليل من بابه راح الى ابي بكر في وقت لا يخرج فيه احد خرج من ظهر الباب من ظهر البيت راح الى الغار امر عامله ان ياتي بالاجنام فيعمي على اثار قدم اختبأ في الغار ثلاثه خارجا من الغار الى عكس الاتجاه تجهز ساح كل ده اسمه اخذ بالايه بالاسباب ولو اخذ نبيك بالاسباب فقط ونجى بالاسباب لربما ظن الناس ان الاسباب وحدها تكفي فقدر ربك ان تصل يد العدو اليه مرارا وصلوا الى بابه فنجاه خالقه وصلوا الى الغار فنجاه الواحد القهار وصل اليه ثماقه فنجاه رب سراقه ليه النبي ما خدش بالاسباب كده ومشي وما حدش وصل له وصلوا له ليه تتدخل القدرة الإلهية تدخلاً واضحاً لينا أصلي فيه ناس لو النبي خد بالأسباب لا وصلوا الباب ولا وصلوا للغر ولا وصل إيه ليه سراقة؟ قل لك شفت انتهى زمن المعجزات عليك بالأخذ بالأسباب وخلاص لا لا حكتين لا يغني أحدهما عن الآخر تاخد بالأسباب وأقصى ما في وسه معنيش اكثر الاسباب ميه ينصرك الله ليه ربك قال واعد لهم ما استطعت يعني ايه اقصى ما في وسع قصرت تسئ وتؤتى من قبل تقصير اتيت بغايتك وتوكلت على ربك نصرك خالقك مهما علت اسبابهم وقلت اسبابك بس تجيب ايه اخرك لا تكسل المشهد الذي اريد التعليق عليه مشهد صراقه صراقه وصل للنبي صلى الله عليه وسلم لان مكه رصدت 200 ناقه 100 للي يجيب النبي صلى الله عليه وسلم و100 للي يجيب مين ابو بكر كده كام فدي ثروه عظيمه كله جري عاوز الايه ال200 ناقه وصل له سراقه مدجج بالسلاح معه فرسه ورسول الله يمشي على الارض بلا سلاح ومعه ابو بكر ما الذي حدث أبو بكر يلتفت ورسول الله لا يلتفت ده اسمه إيه يقين اتعلم اسمه إيه يقين في مين في الله وصل صراقة يريد الاعتداء فيشير بيده سيد الأنبياء كنت رؤس فرسه في الرمال سرق بي موت سرق بيغرق كده نسي الدنيا كل امله في النجاة يقول له ادعوا الله غاليا ولك الامان مش عاوز حاجه سيبك وامشي بس عايش انا بموت مش هعمل لك حاجه سيبني اعيش يطلع صراخ تلعب الدنيا في دماغه ثاني يروح على النبي عاوز ياخده اسيرا او قتيلا ما انت لسه كنت بتموت بس المشهد ده فيه درس ان الباطل طلب دنيا عنده جلد في طلب الباطل وفي طلب الدنيا لازم انت يا مؤمن يا موحد يا بتاع الحق يكون عندك جلد في الحق اكتر شاف الحياه ابتعد عنه شبح الموت عاد الامر يرجع ثاني ويعفو النبي ثانيه وفي الثالثه يقول ارجع يا سراقه ولك سوارا كسرا تسمعت الجمله دي بس ما وعيت ما فيها من يقين ارجع مش انت عاوز ال100 نقره بتوعي هتاخد لحظه ارجع ولك سوارا كسره الدنيا يعملوا اكتر مش انت بتاع دنيا ارجع وهتاخد اكتر من الدنيا اللي انت عاوز يعني ايه ولك سوارا كسره يعني ايه النبي طريد مكه العالي مطلوب حياً أو ميداً الآن خرج من مكة بعد ثلاثة عشر عاماً من الدعوة لا يريدون بمكة لا إله إلا الله يهاجر من مكة إلى المدينة لما يرحل بعد لما يهدأ بعد ده بيقول له سأرحل إلى المدينة وسابني دوله الاسلام وسكوه ستكون دوله عزيزه عالميه ستخز الدنيا باسرها ستنتصر على كل اهل الارض وتنتصر على اكبر دوله في الوجود على ذاك كان في دولتين بيتصارع القياده فارس والروم في التوقيت ده مين الكسبان فارس سنه 2 هجريه بدر انتصرت مين الروم في التوقيت ده الفرس هم اللي كانوا بين الروم يعني اكبر واعز دوله في الوجود انا ذاك مين فارس بيقول له ده انا هروح المدينه وهبني دوله الاسلام وتبقى اعظم دوله في الوجود وهننتصر على كل دول الارض واولها دوله فارس اكبر دوله في الوجود وسنحسروا كسرى وستعطى ساعتها يا سراقه سوارا كسرى انت الكلام ده النبي بيقوله انت هو راح هو نجا ولا لسه يعني راح عشان يبني اول طوبه في بناء الدوله اتحطت طب راح لمكان البلاء ولا هو الان طريد مكه هناك احتمال كبير ان يصل اليه وكيف يصلون اليه وهو في كنف الله ده التوقيت بيدل على قبه اليقين في رب العالمين ده انا خارج من مكه مطارد يراد قتلي ما نجوت مع وما وصلت ما وما بدعت البناء ما بيقول له ارجع ارجع وايه ولك سواره قصه يعني المطارد اللي قدامك ده هو هيبني دوله والدوله دي هتبقى دوله عظيمه وهتخزو دول العالم على راسها واولها دوله فارس اللي هي اعظم دوله في الوجود انازال وكمان هننتصر نصرا مؤذرا لدرجه ان الرايس بتاعها هناخده اسير اوقاتين وهناخد السوارين بتوعه ايه كسره وساعتها يبقى لمين حينما يقول النبي ولك سوار كسره معنى كده ان الكلام ده كله هيحصل في حياه مين سرا ممكن النبي يموت والصحابه يفتحوا فارس بس ينفع في فتح فارس يكون صرقمات بيقول له لاحفادك لاولادك ولا ولك يعني معنى كده ان في خلال حياتك انت يا صراق ما ينفعش بعد كده لان مين اللي هيستلم صراقه في خلال حياتك انت ستبنى دولة الاسلام وتصبح دولة عزيزه قويه تهزم كل دول الارض على راتها فارس على راسها فارس اللي هي اكبر دوله في الهجوم وهزيمه منكره وهناخد الرايس اكيد او كثير وهناخد سواريهم وهندهم لك انت بما ان النبي بيقول له ولك ثوره كسر يعني ده هيحصل في حياه مين في حياتك ويحدث ويرحل النبي الى المدينه صلى الله عليه وسلم ويبني دوله الاسلام وبعد 10 سنين يلقى رب العالمين ويلي امر الامه من بعده ابو بكر فيقاتل المرتدين ويثبت الله به الدين ويضع بذور النصر على الناس اجمعين ويلقى ابو بكر رب العالمين ويلي امره الامه من بعده عمر في اقل من 20 عاما يحصد عمر بذور الفتوحات التي بثها ابو بكر وتنتصر الدولة الإسلامية على فارس نصرا مؤزرا ويؤتى عمر بسواري كسرها فيقول أمير المؤمنين عمر أين سراقه؟ إن نسي في الدنيا لن ينسى أمير المؤمنين وعد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لسراقه سراقه يسلم وفي عهد عمر يؤتى عمر بسواري كسره ويقول اين سراقه خذ سواري كسره يا سراقه كما وعدك رسول الله ايه الي يقين ده ايه التوقيت توقيت اللي قال في النبي الكلام ده كان مطارد لم يرحل الى مكان بناء دولة ولما يبني دولة وسراق سده اللي كان ايه ساعتها ها كافر سراقه ساعتها كان ايه كافر طب النبي عنده يقين في رب العالمين وسراق عنده يقين في الله لا عارفين عنده يقين في مين في صدق رسول الله كافر غزاه النبي وغزى قلبه بأمانته وصدقه مش هما اللي قالوا له ما جربنا عليك كذبة يعني عشنا معك ربعين سنة عمرك ما كذبت مرة واحد استنطقهم بصدقه وأمانته ما المحرك لرسول الله صلى الله وسلم في هذا التوقيت الحالي ان يعيد هذا الوعد لكافل مش ممكن الكافل يقول لي ايه الجنان ده زي التوقيت زي اللي احنا فيه يقول لك ليك ارجع ولك البدله بتاعه اوباما والبدله بتاع بوتين هديه منك يا امروح تعرف تروح الجنا اصلا انت عايز تروح المسجد لا يبدو ده اسم يقين في رب العالمين أنت في أحلى كل لحظات أتتعلم من رسول الله مش ربنا قال لك لقد كان لكم في رسول الله ها! أسوة حسنة لكله كله هيقدر على الاختداء النبي كله لا في مصابات خاصة لمن كان يرجو الله واليوم الاخره وذكر الله كثيرا سوره ايه ايه الاحزاب ايه الاحزاب اللي بتتكلم عن ايه سوره الاحزاب تتكلم عن تجمع كل قوى الشرك والشر واليهودي والملاعين والمنافقين على المسلمين على راسهم سيد المرسلين فغزه الاحزاب الدنيا كلها اتجمعت على النبي واللي معاه طب ليه الايه دي بالاقتداء بالنبي تيجي في الصوره دي كان ان الايه تقول لك يوم تتجمع عليكم الدنيا لا مخرج لكم الا الاقتداء بسيد الانبياء او تطلع عاوز تنجو ما فيش غيره صلى الله عليه وسلم قدوه لكم خذ من حياته قدوه يعلو يقينك بالله كما علا يقينه بالله استمسك بكتاب الله وسنه رسول الله ففي الثوره ذاتها قال الله وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُمْ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ أَنْ خِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ سورة ايه؟ الأحزاب بارد فيش اختيار هم الايه؟ الإجابة واحدة سمعنا وأطعنا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحق بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا المنهج واضح اليقين في الله يشق غياث في الظلام وانا موقن في الله ان الحق منصور وان الناصره مخزول وان الظالم مكسور وان المظلوم عال بالله بالله والله وتالله وبالله دين الله منصور والظلمة الذين يحاربون نبينا الله خزلانهم من الله وربي وربك قادر أن يرسل ملك الموت فيقبض الأرواح الظالمة عبرة للدنيا في أسرها قادر؟ هو ملك الموت لو رحل فلان ولا العلان ممكن حد ينعه لا لا, لا والله فعلق قلبك بالله وليعلق رجاءك في الله واستقم على منهج الله فهو القائل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ ويُسَبِّت أقدامكم في سورة محمد صلى الله عليه وسلم لف سورة محمد فيها المنهج منهج مص للنصر وقد ذكرناه قبله يعود إليه من يريد العودة لكني أختم نحن في محنة عالية ليس لها من دون الله كاشمة فلا تتعلق قلوبكم إلا بالله خذوا بالأسباب ما استطعتم إلى ذلك سبيلا غير بعيدين عن المنهج لكن لكن لا تتعلق قلوبكم بالاسباب ولا بالبشر ولا باقوال ولا بافعال ولا بردود افعال البشر وعلقوا قلوبكم بالله اللهم انا نسالك يا ربنا ان تيسر لامتنا امر رشد يعز فيه ال طاعتك ويغدا فيه ال معصيهك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 رب أعد الحق لأهله واخذل الماطل وحزمه رب انصر أقربنا للحق رب انصر أقربنا للحق وأبرنا بالوالدين وأوصلنا للرحل رب هزم أبعدنا عن الحق وأقطعنا للرحل وأعقنا بالوالدين وأبعدنا عيق وأبعدنا عيق يا رب لا رب لنا سواك فنرجوه ولا اله الا انت فنسجد لك نشكو اليك ضعف قوتنا يا رب نشكو اليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وثوانا على الناس وهوانا على الناس وهوانا على, على الناس يا ارحم الراحمين انت رب المستضعفين وربنا قتلونا ركعا سجدا استباحوا دماءنا ونحن موحدين تول وبلغ علينا يا رب العالمين لا رب لن اسوع لا اله لنا اسوع وقفنا ببابك لا تطردنا من جنابك وقفنا ببابك لا تطردنا من جنابك نشكو اليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهاننا على الناس يا ارحم الراحمين انت رب المستضعفين وربنا انت رب المستضعفين يا ربنا انت رب المستضعفين يا ربنا الى من نتوكل الى بعيد يتجهمنا ام الى عدو ملكته امرنا ان لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي نعود بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والاخره من ان تنزل بنا غضبك او يحل علينا سخطك ولا حول ولا قوه الا بك ولكن عافيتك اوسع لا لا ولا حول ولا قوه الا بك يا رب اللهم ان نقسم عليك بك ان تقر اعيننا برؤيه الشريعه حاكمه لنا قبل ان نموت اللهم ان نقسم عليك بك ان تكر ايوتا برؤيه الشريعه حاكمه لنا قبل ان نلقاه يا رب استقبلنا ولا تستبدلنا يا رب استقبلنا ولا تستبدلنا يا رب انا نسالك الا يؤتى الاسلام من قبلنا يا رب اهد شباب المسلمين وفتيات المسلمين ارزقهم العافاه والانصاله اجمعين فك الكرب عن المكروبين سد الدين عن المدينين اشف مرضانا ومرضى المسلمين رد الينا الغائبين رد الينا الغائبين فك اسر المساورين فك اسر المساورين اشعل اسرهم في ميزان حسناتهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم واقموا الصلاه عبد الله ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تسرون من تسجيل الموقع الرسمي لفضيله الدكتور محمود شعبان www.mshaban.com من العاب دون ضحا فسبحان من اذل عز بعد طول عيز وسبحان من نزع البركه من مبارك وسبحان من ازال السرور عن سرور وسبحان من حول جبال جمال الى قبح وجعل الاستعلاء علاء وضاعه في السج سبحان من جعل الشريك وضيعا بقدرته انه الله اله اللهم علنا Oh